صورتك وانتشارك بالمدينة والعيون اللي يتناظر لك حزينة والشوارع والمباني والسكك كلها اشياء تغتلني غبينا والفراق دمعة عيون الموادع فوق جفن الليل وضواء المدينة كيف بنسى هالغريبة وذكرياتي وين ما وجهت يظهر لي جبينة شاعرك ما ضاق فراقك شاعرك مريت غرامك من سنينه كيف بكتب ذكرياتي في قصيدي وكيف ننسى يا مدينة علمينه أنا ساكت والسكوت أصل البلاوة ما تكلم بس محتاج اليدينه السكوت أصل التعب وصل المصايف ونجبر به وانت يلين تفهمينه ودييني عايش في جيل سابغ ما وصلت للجيل يلثى متعبينه نجبرنا للفراق وللموادع وانكسرنا بالظروف اللي متينا لا تلوميني إذا حان المفارك لومي يلي وخذاك وما تبينا لا تقول إني جفيتك أو نسيتك الظروف اللي جبرتنا متحدينا والسلامة لك يا خلة تمنى لو يطور البعد عن بعد المدينة كنا أكثر ناس معروف أبو فاهم وفترقنا وصارت الذكرى حزينة كنا أكثر ناس معروف أبو فاهم 재미, жая ірокартыы векі